بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد فالعجبوا أن جاءهم منذر منهم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 السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج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 أن يوم نقول لجهنم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 إن في ذلكك لذكرالِم كان له قلب لمم كان له قَلبأَقَّمعَهُ شيد وَلَقد خَلَقون السماواتِ والأَضَ وَما بهُما في سةِ أيام في سَّة أيام وَما م السَّناامِ النغوب فَصِر على ماَا يقولونَ وَسَبّح بحمدِ رِك قبلقلوع الشَّمس وَ في ومن الليل فسبح وادبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت والينا المصير